أيها الإخوة هذا هو الشريط السابع والثلاثون من تفسير سورة آل عمران ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديهه من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الديه وتصدق بها على المسلمين فصل امات الوقت هذا ها باقي لا باقي نعم نعم هذا ليس عليه يمنع طيب ما, ما ذكر المؤلف رحمه فيها مسائل ايضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من أبو جانا في انحنائه على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام فيه ومنها أيضا أنه إذا لم يبقى مع القائد إلا القليل إلا القليل فإنه يأمرهم ولا يعين هكذا جاء في قصة السبعة, السبعة. الأنصاب والمهاجرين طيب ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بأن الصحابة رضي الله عنهم عصوا في هذه الغزوة لقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما راكم ما تحبون ومنها أن النزاع سبب للفشل والخذلان ومنها أن المعصية سبب للخذلان أيضا ومنها جواز اتخاذ الأسباب في الحرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين ومنها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الثغر خمسين رامياً خمسين راميا ومنها أن الأصلة في أوامر الله ورسوله أن تكون على العموم وأن لا يخصص منها حال إلا بدليل لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانكم هو عام وكونهم مجتهدين ويقولون إن الناس قد انصرفوا إن الكفار قد انصرفوا فالغنيمة الغنيمة هذا ليس بدليل هذا اجتهاد في مقابلة النص ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى بأن فعلهم معصية المهم أن فيه فوائد كثيرة يعني لم تأتي فمن ينتدب منا منكم فمن ينتدب منكم <تصفيق> للثنباط خمس فوائد لا لا خمس فوائد ما هو بين عشرة كل واحد يجيب خمس فوائد لكن بس أخشى التكرار ما ما ما الحكم غير احكام نعم راسي اول وحده كم قبل نكمل الحكم ونشوف غدا الصباح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 حط عليهم على ما تحميل. يعني استوى كثيرا. <تصفيق> <تصفيق> لا إذا صار إذا كانوا عددا كثيرا فقد نقول أزيلهم عن طريق الناس. إذا كان عدد كثير ولا فيه طريق إلا من فوقهم يقال أزيلهم يمين أو شمال. لكن في المكان. نعم. ترجحكم في صراع الشهيد. إيش؟ صراع الشهيد ما ان ثبتت هذه الاحايث اللي ذكر انثبتت فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوجوب وإن لم تثبت فلا فلا, فلا حجج بها نعم كيف مفلت. مفلت نعم في باب القصاص جابه أقول في باب القصاص، ها؟ نعم. إيه نعم. كنا قبل شوية جلس على تل الله نمثله ليس الله نهديه ونعمل مثله. إيه هذه ما لم تكون حقاً والمثلة وقصاصاً حق. قال الله تعالى فمن أتدى عليكم فاتدى عليه بمثل ما أتدى عليكم والرسول عليه الصلاة والسلام رضى رأس الهوري بين حجرين والمثل وصحابي. ها؟ مثلوا الصحابة من مش نعم والله سبحانه وتعالى نبيه النبي وعند تجدينه ما هم مه... ما هاد لكن لكن أنا متعلم مثلوا بنا بعد المعركة إيه نعم. بعد المعركة ما ما تمكننا من أحد منهم بعد وإلا القرآن الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن مثل به هذا في جهاد أما في القصاص ما في إشكال القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص نعم الدرس السابق ذكرت بارك الله فيك أن التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء من فوق السطوح وبالحجارة مع الصبيان أن هذا الرأي رأي المنافقين وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم الجوزي؟ نعم. إن هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ لا نعم هم هم اللي بتدعوا بالرأي. المنافقين هم اللي يؤكدوا هذا الرأي. وكان رأيهم موافقًا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام نعم قلت لهم اللي بدأوا بدأ به هم اللي قالوا لا نخرج كما محمد الصحابة الرسول السلام في معركة أحد بأنفسهم هل الآن ما يكون لنا لو حصل شيء لعدى ما أنه نقوم بنفس العمل؟ لا أنا ما أظن أن غير رسول مثل رسول لأن رسول يجوز فدائه بالنفس والاب والأم وغيره لا يتجزأ يفتى بالنفس. طيب أنا أشوف، وش بيستفيدون من الإسلام؟ ربما مش كلن تحال مثل أو حسن؟ نعم. شوف صامع العلم أن اثنين متحابين، فننسى ننسىهما جميعا. إيش؟ يعني اثنين متحابين، وكتب في سبيل الله، ننسىهما جميعا. إيه نعم، نعم. شاف لك خير لكن ترى هذا عند الحاجة يعني إذا احتاجنا إلى دفن اثنين فأكثر فهمش ولا اثنين اللي اللي بينهم صحبة في الدنيا نجعلهم جميع لا وصلاه الله ذكر خير فكان الى اهل جازنا حفر قبور الذي يقتل بسم الله حكرا الله اللي الذي قتل في سبيل الله مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله مم. لا هذا السبب لأن عمال مع معاوية حفروا حتى وجد وأيضا السيل لأنهم حوالي الشعيف السيل حفر بعض القبور <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى تمام ستين آية فمنها تعريفهم سوء عقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عفى ولقد عفا عنكم فلما ذاقوا عقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظا وتحزرا وتحرزا من أسباب الخذلان ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه الخذلان مثل الشكران والغفران كسره يعني مكسور عندنا لكن أظهر الخلا نعم نعم اينا ا التاء وهي مضمومه ومنها ان حكمه الله سبحانه يجني واراده الملائكه استوا على التهوي لا بتضم حتضم على تأ من أهلك تبؤ ومنها أن حكمة الله وسنته في رسوله وأتباعهم جرت بأيودال مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون العق تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاء به من من يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة جاءوا به في هواوين أن هذا من أعلام الرسل هاتان حكمتان الحكمة الأولى بيان أن ما أصابهم بسبب المعاصي. ويعني هذا أنه يجب علينا أن نتحرز من المعاصي حيث إنها سبب لخذلان الناس حتى في مقام النصر في مقام الجهاد في سبيل الله فإن المعاصي تعمل عملها وتكون سببا من كما أنها أيضا سبب للفتن والشرور وإذا علم الإنسان أن هذا الخذلان بسبب المعاصية حذر منها وتجنبها وأما الحكمة الثانية فهي بيان حكمة فهي بيان أن الأمر كله بيد الله وأن الله تعالى بحكمته يدير المؤمنين ثارة على عدوهم ويدير عدوهم عليهم تاره ليعلم الصادق من الكاذب وإلى هذا يشير قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فهكذا جرت سنة الله والحكم من هذه الحكمة أيضا ما أشار عليه ابن القيم رحمه الله أنه لو كان النصر للمؤمنين دائما لدخل فيهم من يريد النصر وإن لم يكن مؤمنا لأن كل نساء يحب أن ينتصر، ولو كان النصر على المؤمنين دائما لفات المقصود من البعث والرسالة وصارت الرسالة لغوا وعبثا لكن الله تعالى يدين المؤمنين على أعدائهم تارة ويدين أعدائهم عليهم تارة ولا في هذا أن يكون هناك سبب آخر غير مراعاة هذه الحكمة وهي المعصية كما صدر المؤلف رحمه الله هذه الحكمة بها نعم ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتمه قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ومنها أن تميز المؤمن الصادق من هذا،, هذا،, هذا أيضا من علامات الرسل عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أمروا بالجهاد صاروا هكذا يدال عليهم العدو وتاره ويدالون عليه تارة أخرى فهذا من علامات الرسالة كما قاله هرقل قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم ومنها أيضا أن يحصل للمسلمين مرتبة الصبر عند الهزائم، كما يجب عليهم أن نقوم بالشكر عند الانتصار والغنائم ومنها أن تم... تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيط دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنة فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمون وظهرت مخبأتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسام انقساما ظاهرة وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم وهم معهم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 أنه من أجل أن لا يدخل في الإيمان إلا من هو مؤمن صادق، صابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى. أما هذه الحكمة فإن هذه القضية يعني غزوة وحد تبين بها المنافق من المؤمن. فبدأ المنافقون يتكلمون. لو أطعونا ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل يتكلمون بالكلام تلويحا أو أحيانا تصريحا بفشل خطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لأنهم رأوا ذلك فرصة يقدحون به في سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ تبين المنافقون تماما بماذا تبينوا؟ بما يطلقونه من الكلمات التي تدل على نفاقه ولهذا قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما الخبيث المنافقون والطيب المؤمنون وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني ما كان الله يوحى لكل واحد منكم بان فلان المنافق وفلان المنافق إلا الرسل ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء فإذا بما نطلع على هؤلاء؟ بما يقول يقولون بسبب هذه النكبة التي حصلت في واحد صاروا يتكلمون وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثير من الناس. نعم. شيخ شيخ على هذه أنا من نعم. لا ماذا قال الحرم؟ لكن الهرق جاء به استشهادا لا اعترادا يعني استشهادا ولا استنادا, استناداً إذا تأمننا القرآن وجدنا أن الرسل هكذا كيف قرأ؟ أن هذا الحديث, هذا الحديث قبل الإسلام عبو كيف أقرر هل الرسول هو الذي حدث به طيب كيف أقرر يا ولو ما هو بالدليل إنما الدليل هذا هو الواقع أن الرسل الذين يؤمرون بالجهاد يكون من مرة ولا أعلم مرة أخرى نعم هل صحيح أن الرقل آمن وختم إيمانه لا لا ما آمن لا. ظن بملكه لأنه لما جمع من عنده من من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف فقال لهم اصبروا أنا ما عرضت هذا الأمر إلا لأمتحن صلابتكم في دينكم اي نعم هذه عزي القاعدة ما تكون مضطردة ما هي المنافقين ما يظهرون لله في وقت الشدة في وقت الشدة يعني على المسلمين مثل زي جلزي هذا هذا, زي والله. هذا والله لأنه في غير وقت الشدة ما يجدون شيئا يعني في غير فشل الخطط الإيمانية لا يجدون شيئا يغدحون به شيء مثل زماننا نعم ظهر عندما اشتد العلى فلن الدوله المسلمين وذهب عناهم ايه اخذنا ثلاثه نعم ومنها استخراج عبوديه أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دار لأن من الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن صابه خير يطمأن به وإن صابته فتنة إن قال وجهه والفتنة ما يفتنه عن دينه سواء كان ذلك ببلايا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو بشبهات تلقى إليه لأن من الناس من إيمانه متين لو تقلبت به الأحوال فهو صابر صابر عند الضراء شاكر عند الرخاء وكذلك لو له الشبهات في قلبه فإنه ينجو منها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والاعراض عنها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعها بل إن أعطاه الله نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات فهذه أيضا من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده ليعلم من يعبده على حرف ممن يعبده على يقين كذلك بعض الناس إذا أصيب بمصيبة عجز عن الصبر، وكفروا العياذ بالله وارتد عن دينه ومن الناس من يفعل دون الرد كالذين ينتحرون مثلا بإلقاء انفسهم من شاهق أو بتجرر السم أو بغير ذلك اللهم ثبتنا وإياكم نعم ومنها <تصفيق> المعلق استدراك اللي معنى ف تابع صحيح, صحيح. هل الله يستدرك على إيه؟ الكلام على في الكلام في الكلام مو ان استدراك يخطئ نفسه الاستاذ ما هو التعبير بستدواك. ما في شيء ابدا ما في شيء الاستدراك مو معناه ان نسى شيئا فاستدركه لكن ذكر كلاما عاما فاستدرك منه استثنى منه ولكنه وش معناه لكن استثنى إيش معناه أهل النحو بلسان عربي سبحان الله تكلم الله بلسان عربي وأتى بلاكن التي للسدرة فنقول يا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عربي نعم. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظهرهم بعدوهم في كل موطن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 لو سلم من الإصابة بالضراء لطاع كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء وأنت إذا غلبت ولو في شيء بسيط تجد في نفسك نشوة الغلبة والعزة والترفع فكيف إذا كنت في كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم أين تصل ها إلى الثرية ما يردك إلا السمع فإذا أعطي الإنسان شيئا يكبح جماعه بمثل هذا الخذلان صار فيه مصلحة عظيمة لأن هذا في منزلة المكابح يهدئ من غلو الإنسان وعليائه حتى يكون على وجه سليم حتى يكون على وجه سليم نعم. حدله للروي الرسول صلى سلسل... الله عليه وسلم. حدله علينا أن كتب على... على... أن أن الله كتب عليهم ما حصل قبل الغزو. نعم. هي نعم. نعم. نعم. ثم. يقوله أنا يعني بعض الناس ناشر... طائر مقدر بي يقولها سهل يسمين من من والرسول صلى الله عليه وسلم معهم يصرونهم عذابا. على ما هو كاف. لا سبب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتون.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 إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره الله أكبر هذا أيضا من الحكمة العظيمة لأن الإنسان لا يمكن أن يذل إلا بوجود سبب الذل فالهزيمة والانكسار والذل توجب أن الإنسان يرجع إلى ربه ويعرف قدر نفسه ويخضع لله ويخبط إليه بخلاف ما لو لم يأتيه شيء فإنه يبقى مستغنيا كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطقى أن راه استغنيا لكن إذا وجد له ما يكسر هذا العزة والأنف في نفسه عانى فقدر نفسه ورجع إلى ربه وأنت في نفسك إذا مثلاً وصبت بسراء ورخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان لحق الله فإذا وصبت بضد ذلك رجعت إلى ربك وعرفت قدر النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام, أمام قوة الله عز وجل نعم ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغها إلا بالبلاء والمحن فقيض لهم الأسباب التي توصل توصلهم إليها من ابتلاءه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي كما يعني كما يعني كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها <تصفيق> لكن أعمال الصالحة سبب مباشر لوصول إلى هذه الدار وأما ما يحصل بالابتلاء هو سبب غير مباشر لأن الابتلاء إذا لم يقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا والآخرة وإذا اقترن بالصبر صار ابتلاء في الدنيا لكنه خير وأجر في الآخرة فهذه من المسائل التي أو من الحكمة فيما يصيب الإنسان من الذل والضعف والمرض والفقر وغير ذلك أن الله كتب له منازل في الآخرة منازل الصابرين التي لا ينالها إلا بوجود الأسباب التي يعرف بها الصبر من الجزع والصدق والسخط نعم ومنها نعم هل الإنسان يسأل الصبر؟ هل؟ هل الإنسان يسأل الصبر؟ نعم كيف؟ اللهم جاء من الصابرين هنا فين عم الصبر في التقسام على الطاع وعن ماسيه وان قطر تدعني فين عم نعم الصبر ان يكون صبرا على على البلاء بدون احتساب الاجر فهذا تكون المصيبة مكفرة لذنوبه مكفرة لذنوبه فإن اقترن مع ذلك احتساب الأجر احتساب الأجر نقترن مع ذلك احتساب الأجر صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثواب. شايف. نعم. إذا كان إسمها أصيب في بلاء مثلاً نفس يعني عين أو جن بس مرت في فترة ثم زالت عنه. يكون؟, يكون الحمد لله منعمة الأهل لا يعني هل يكون ما أدري هل أحتسب ما أحتسب صبر ما صبر حلو. هذا عند الله كل شيء مقيل وكل صغير وكبير مستطر ما في شيء يفوت لو نزه فهو مكتوب نعم. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيان وركون إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريم، ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه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 ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو صحيح وإلى هذا أشهر بقوله ويبتخذ منكم شهداء في سورة آل عمران في سياق الآيات ومعلومة أن الشهادة إنما تكون في غلبة إيش؟ في غلبة العدو لأنك لو غلبت العدو صار القتل فيه وإذا غلبك صار القتل فيك، فهذا أيضا من من الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الصحابة الكرام شهداء ولا تناول الشهادة إلا بمثل هذا هذه الهزيمة. يا شيخ. نعم. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن مثل الذكر أفضل من الجهاد والعمل في والعمل إيش؟ والعمل في الأيام العشر. هل يعني أفضل نش هذا في نفسها الأعمال هذه؟ لا هي ما منها أيام العمل الصالح فيهن أحب يعني إن العمل الصالح في هذه الأيام أحب لله حتى من الجهاد بسبي الله وليس هناك تفضيل مطلق والجهاد إذا وقع في هذه العما في هذه الأيام صار أشد وأفضل مما لو وقع في غيرها. بالنسبة الحديث المطلق نعم. الله أعلم الله أعلم ولكن قد يقال إن كل إنسان يخاطب بحسبه فالإنسان الذي ليس فيه قدرة ولا أهلية للجهاد يكون الذكر أفضل شيء شيء نعم هل الصبر أحد ولا مات إلا يعني مثلا إذا وصل جوع الأحد وإذا ما يقول لأحد عندنا جوع ما أكل شيئا ولا مثلاً و رجل يقول لأحد يموت أنا ما أكلت شيء مثلا هذا ليس من صبر إذا صبر على على الجوع هذا صبر على قدر الله مؤلمه لكن ما صبر على شرع الله يعني صبر لأنه صبر هنا لا بأس أن يسأل في هذا الحال لا بأس أن يسأل يعني عند, الضرورة. عند الضرورة لكن ينبغي أن يعرض كما سنا أبو هريرة رضي الله عنه لا. أبو هريرة رحمه قال نجاء أبي بكر وعمر قال يعني طلب منهم أن يقرؤوه آية من كتاب الله. هنا شَخْصٌ شَخْصٌ غير شهيد المعركة هل هو شهيد في الأجر ولا يشهد في القيامة؟ الغريب. أما في الدنيا فلا له أحكم الشهيد. آخر. في الآخرة له أحكم الشهيد. يعني يشهد. ولكن الشهادة درجات يعني لينا على درجة الشهادة. الذين قتلوا في سبيل الله. كما أن الصالحون درجات والصدقون درجات والرسل درجات. بس يا شيخ الناس هل يشهد شهادة في موقف كشهداء الذين كيف يشهد يعني؟ يشهد على الناس. إيش معنى شهيد؟ لا لا مو معنى شهيد الشهيد عند الله يعني أنه أن أفعاله شهد بها نفسه بالإيمان. والأمة كلها أمّ محمد شهادة على الناس. يشهدون حتى الذي الذي مات على فراشه نعم، ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتمحص بذلك أوليائه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم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 وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر الحكم, وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب كما قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فما بالكم؟ وتضعفون عند القرح والألم فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي نعم هذه الآيات كما قال المؤلف رحمه الله فيها التشييع والتقوية لقوله ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلوم فإذا كان الله عز وجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء أنتم الأعلوم فإن في هذا من التشجيع وتقوية النفوذ والعزائم ما لا يخفى على أحد ثم بيّن أن, أن هذا مشروط إن كنتم مؤمنين والشرط هنا يعود على الأحعال الثلاثة أو على الجمل الثلاثة لا تهنوا إن كنتم مؤمنين لا تحزنوا إن كنتم مؤمنين أنتم العلون إن كنتم مؤمنين لأن المؤمن لا يهب بل هو دائم في دائم في عزم ونشاط وحركة ولا يحزن على ما فات لأنه يعلم أنه مقدر ومكتوب ولا بد منه فهو مؤمن بقضاء والقدر المؤمن له العاقبة الحميدة وهي العلو العلو والظهور العلو والظهور فكيف يهن الناس المؤمنون ويحزنوا والله عز وجل قل وأنتم الأعلون وهذا كقوله في سورة القتال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم أضاف إلى ذلك أن الله معهم بنصره وتأييده فهذه من من التشجيع وشهد الهمم والعزائم ثم سلاهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله القرح يعني في الأصل هو الألم والشدة بل قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا فهم أصيبوا في أحد وقد أصابوا في بدر مثليها في بدر قتلوا وأسروا سبعين في أرحوت قتل منهم سبعون فهنا يقول عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله لكن نحن لا نشعر بهذا الشيء نشعر بما يصيبنا لا بما أصاب منا، والواجب أننا نشعر بما يصيبنا ونشعر بما أصبنا في غيرنا من أجل إيش أن نتسلى لأن الإنسان إذا ذكر أن غيره أصيب بمثل هذه المصيبة لا سيما إذا كان عدوه إذا كان الذي أصيب عدوه فإنه يتسلأ تقول خنسة وهي ترتي صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن وسل النفس عنه بالتأس شوف كيف يعني تقول لولا أن أن حولي وناس يبكون لك لا كنت أقتل نفسي ومع ذلك لا يبكون مثل آخر ولكن وسل النفس عنه بالتأس طيب أيضا وبين الله عز وجل أن في هذا حكمة عظيمة وهي بيان أن الأمر أمره عز والحكم حكمه وتلك الأيام نداولها بين الناس فائد الثالثة الرابعة والخامسة وليعلم الله الذين آمن والسادسة أو السابع ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وش المناسبة يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يعني أن تمكين هؤلاء من قتل من قتل منكم ليس أم حبه يعني ليس لم يمكن الله لأنه يحبهم لأن الله تعالى لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر يمحصهم يطهرهم من ذنوبهم وغيرها و. يمحق الكافرين سبحان الله الكافرون منتصرون ثم ويقول الله في هذا ويمحق الكافرين نقول نعم لأنهم إذا انتصروا استشروا في قتال المسلمين وازدادوا حنقا ويكون بهذا محقهم لأن العاقبة بد أن تكون لمن للمتقين والمؤمنين فهؤلاء إذا انتصروا استشروا وأوغروا في القتال حتى يقضى عليهم نعم نقول أن الشهادة أفضل وأحب إلى الله من العمل في هذه الأيام لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثناء الشهادة قال إلا رجل خرج بنفسه وماله لما رجع بذلك من الشكل نعم تكون الشهادة يعني أفضل من الشهادة بهذا الشرط أنه قتل وأخذ ماله. أفضل من من من الأعمال هذه الشيء في هذا اليوم. يقول الله تعالى ولا تهين ولا تحزن وأنتم العلماء. صح. أليس ضد الحزن الفرح؟ إيش؟ أليس ضد الحزن الفرح؟ إيه نعم. كيف نجمع من الآيات؟ تاء ضد الحزن عدم الحزن سواء فرح ولا غل... ولا لا فرح ولا حزن. طيب والله سبحانه وتعالى يقول والله لا يحب الفرحين. ويقول ف... قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا ويقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله وأما قوله لا أحب الفرحين فهذا المراد بفرح البطر الذي يحمل الإنسان على الأشهر وعلى الطغيان كما فعل قوله نعم حديث أبي من النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر وخير لكم إن أنت أدوى أدوى كفتا ضربوا عنها لأخوة ثم ذكر بسر الله سبحانه وتعالى هذا نص صريح في أن الذكر من ذلك نعم فكيف الجمع بين هذا بين هذا أول سنمك الله لابد إن شاء الله في الليلة القادمة تأثيري بالحديث هل هو صحيح أو ضعيه أي عين التربية إن أريد السند وبعدين يكون الجوابان إن شاء الله ثم أخبر نعم. ثم أخبره أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولم بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة، فإن عزها ونصرها ورجائها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهر ريب الله الذين آمنوا أشار بن قيم رحمه الله إلى جواب عن هذا الإشكال الذي يتبادر من الآية فإن قوله وليعلم علة, علة ما حصل وهذا يقتضي أن علم الله حادث بعد حصول ما حصل فيكون في ذلك أشكال لأن علم الله أزلي والجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس, ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإنما ثواب العقاب على نعم على العمل على الشيء المشاهد المشاهد المحسوس.أنا منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم أن ينيلهم درجة الشهادة وقوله والله لا يحب الظالمين. تنبيه لطيف الموقع جدا. على كراهته وبوضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من, من استشهد منهم فثبت هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه نعم وفيها أيضا الخدمة التي عشرنا إليها وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنه يحبهم فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله علينا وهم كفار هل لأن الله يحبهم فقال والله لا يحب الظالمين فيكون في هذا فائدة ما ذكر ابن رحمه الله وهي أن هؤلاء المنافقين الذين الخزلوا وهم نحو ثلث العسكر هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة والمعنى الثاني ما أشرنا إليه أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة لأن الله لا يحب الظالمين ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهو تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان تمحيص من نفوسهم فحصل لهم تمحيصان نعم تمحيص من نفوسهم وتمحيص من, نفوسهم وتمحيص من, من كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة و... وس... وسبق وجه ذلك ما وجهه أن في هذا محق الكافرين وجهه نعم و... ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحقهم واضح إيه نعم. في شيخ في شيء, فيه شيء أنه يكون محق الكافرين نعم. بالمؤمنين المحسوب كيف الذين بقوا وتمحصوا نعم. هم يمحقون الكافرين إيه لكن لكن بماذا يمحقون يمحقونهم إذا جاءوا هؤلاء إلى قت قتال إيه نعم <نظر> نعم. شقيق حديث يقول إذا سألتم الله الصبر وصلوا العهد ما أدرى صحيح؟ ما أدرى. وماذا كر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وضغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذا أدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو قال علما فجازاكم عليه بالجنة فيكون فيكون الشيء نعم النص نعم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه، ثم أبخرهم على هزيمتهم من أمر من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقائه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالا يستشهدون فيه. فيلحقون إخوانهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون و... أقولوا نحن في التوبيخ ل... لهم كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك ولم ولم تثبتوا فأنتم تنظرون. فأنتم تنظرون. فأنتم تنظرون. نعم أنتم تنظرون إيش أنتم تنظرون إيش من هذا إيه نعم نحن ينظرنا إخوانا يسقطون يسقطون شهادة نعم صلى عند رب. عند رب يغفر له يوم من أول رب رب نعم هل يدخل بهذا من الجهاد بدون إذن يعني كان كان يعتبر لا يحتمل أن يقال إنه لا أجر له لأنه جهاد معصية لا ينقلب طاعه كما لو صلى الإنسان في وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا لا, لا تنبعون لأنها صلاة منهي عنها وكذلك يذهب بدون ردى والديه فإنه ذهاب منهي عنه وقد قال بأنه يؤجر ويأثم يؤجر على جهاده ويأثم على تفريضه في حق والديه وعلى كل فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله المسعود هل هو شهادة يعني. نعم شهادته يعني, يعني, يعني لو شهد بحق يعني لو شهد بحق قتلة قتلة يعني في معروف هل يكون شهيدا أي هل يكون شهيدا هذا اللي أقوله أنا إذا قلنا إن هذا الجهاد محرم فالمحرم لا يأتي بخير ولا يثاب عليه أصلاً فكيف ينال الشهادة به؟ لا أعتقد خروجه عن الوالدين وإذا قلنا ليس بمحرم إلا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد فإنه يكون آثماً بمخالفة والديه ويكون له أجر الجهاد هل مسألة في احتمال؟ معصية ولا تأخذ يعني الله لا لا لا أصل من لكن هذا لا نقول أنه شهيد إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لن يكون به شهيدا <تصفيق> لكن مراد بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد مثل كذب مرة أو غش مرة نعم أو ما أشبه ذلك من المعاصي مع أن الدين لا يكفر لا تكفره الشهادة نعم. ماذا؟ يذهب على الدين عليه دايد دين دايد ها. هذا سفر على نعم هذا سفر معصة إذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل لأن هنا يجب عليها أن يوفي الدين قبل لماذا نقول توقف حتى لماذا؟ نحن نقول في احتمال، في احتمال أن يكون هذا من حق الوالدين، وهو أمر خارج عن الجهاد، وفي احتمال يقال هذا الجهاد غير مأذون فيه شرعاً، فلاس فيه أجر كسرات في وقت النهي. ومنها ها. أن وقعة أُحد كانت مقدمة وإرهاصا بين لديم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبتهم وابخهم على انقلابهم على عقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل بل الواجب عليهم أن يثبتو على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا. إن مات. على إن مات. ختبت وابخه على انقلابه مات. من هذه مات؟ أو قتل؟ بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما كلمة لا ينبغي هنا ليست بالمفهوم الذي المعروف بل لا ينبغي يعني لا يليق بهم حدوا بالهم هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع إذا قل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع إن قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال في الرسالة هذا في التوحيد وفي الرسالة وما علمناه الشعرى وما ينبغي له يعني ما يليق به ولا يمكن أن يكون شاعرا ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا ولا يليق به ذلك كل نفس ذائقة الموت وما بعث, محمد صلى الله وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد فإن الموت بد منه سواء ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي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 فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجل لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيرد, فيرد الناس كلهم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 بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهد مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما ثم أخبر سبحانه من الفريقين من المسلمون والكفاء كلهم له أجر معين مسمى لا يمكن أن يموت قبله ولا يمكن أن يؤخر بعده وكلهم يريدون على هذا الحوض المناية جميعا لا يختلفون فموت الكافر وموت المؤمن واحد لكنهم يبعثون على وجوه شتى فريق في الجنة وفريق في السعيد كما أن أعمالهم في الدنيا كذلك. أما الموت فواحد. كما قال تعالى وما كان نفسا أن تموت إلا في هذا السياق أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ومير الثواب الدنيا نطي منها ومير الثواب الآخرة نطي منها وسنز الشاكرين وكأي من نبيين قاتل معه وفي قراءة قتلا معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أخفلنا ذونه بنو وأسافرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم, يا شيخ. نعم. يقول أن أنبياء كثيرا قتل أن جماعة كثيرا من هي قتل صحيح يا شيخ نعم على قراءة قتل قتل قتلوا الأسباع وليس الأمر. وكأيم من نبي قتلوا معه ربيون ويجعلون من نبيهن نكرا تصح الجمع يمكن تفسيره على هذه القراءة. وكأيم من نبي قتلوا يعني كأيم من أنبياء كثيرين قتلوا مه قتلوا أنا أنا أخطأت. وكأيم من نبي قتل قتل ثم قال معه ربيون كثير على هذه القراءة يصلح هذا المعنى أم أم إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون صار المقتول من أصحابه الذين معه إيه نعم شو هي إذا الأنبئ أن فريقا كذبتم وفريقا تقتلون من الأنبياء في أنبياء قتلتهم الكلام على استيقاء الآيات اللي معنا قل هذا معروف استشكال مصطفى يقول للآهل الآيات اللي معنا كيف نوجهها نوجه كلمه مؤلف وهو يفسر هذه الآيات نقول وكأي من نبي قتل يعني ما أكثرهم الأنبياء الذين قتلوا قال معه ربيوا نعم شايف شايف شايف في أول مسروط. أول مسروط. أول نعم يخرج للناس يعني يعاهد الله سبحانه وتعالى عدة معاهد ثم يسال الله الشيء الذي كان عهد الله يساله. نعم. يعذره الله سبحانه وتعالى فيما يرى أن لا لا صبر له عليه. نعم. شيخ ما يقول يعني هل يعذر المسلم إذا يعني رأى الجهاد ورأى السيف وقد ما يستطيع السيف هل الجنس؟ لا لأن أعمال آخره ليس كمال الدنيا. تكليف في لا في الدنيا لا يساوي تكليف الآخرة. <تصفيق> نعم. خذنا. نعم. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعتر من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أي ثبت أقدامهم وأين ينصرهم على أعدائهم فقال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 قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوهما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا, في خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد نعم ولا شك أن طاعتها أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كله فكيف إذا طاعوه في كل الأمر وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا افتحوا الباب لكل حزب اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيرها اجعلوا الناس أحرارا إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب إلا الثاني الطاعة بالفعل بالأمر بالفعل مثل أن لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالفة للشرع حتى يستمرئها الناس فتجد الناس أول ما, يفعل ما تفعل هذه أفعال مخالفة الشر ينفرون منها وتنفر منها الطباع ثم بعد ذلك يأخذون عليها ومع الامساس يقل الإحساس وهذا هو ما يعبر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع الخضوع للواقع للأمر الواقع يبث الشر يسكت يسكت ثم الناس يخضعون للأمر الواقع وهذا خطر عظيم ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفر لأن كيدهم عظيم ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون فالواجب الحذر من أعداء الله الواجب الحذر غاية الحذر لأنهم لأنهم أعداء كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن طاعوهم خسر الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أعوذ الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خسري. هذه آية ثانية أخي. <تصفيق> <تصفيق> الآية الثانية هي أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا كتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين والثانية هي أيها الذين أم أن تطوعوا <تصفيق> الذين كفر يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خسري. طيب ووو ظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه. يرجى هذه الآية لأن الآيات التي ذكرنا يا يهلا إنا منطوع فريق من, من الكتاب قبل قوله هو يضع دوته من أهلك أي قبل آيات على آيات النازلة في وحد نعم هو شهادة نعمة من نعمة الله وعلى على المؤمنين ومن حكم ما عثى هذه النعمة على خليله محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا؟ ما دامت الشهادة نعمة. كما والذي طيب. نعم. مقام نعم. هذا هو الجواب الصحيح. نقول رسول أكرمه الله بما هو أفضل من هذا. بكر أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا. إلا أنهما الصدقي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ودرجة الصدقي أكمل على أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا إلا في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعة أبهري. الله أعلم على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة زائد عليه بدرجة. وهذا النعمة على الدنيا. لا إذا إذا حصل الكمام مو لازم ما هو بلازم. نعم. الشيخ خطأ على القبافي أمر الدنيا هل في هذي ظل هذا الشيء؟ نعم نعم حتى في أمور الدنيا. إذا كان هذا إذا كان هذا سلزم عروهم علينا وذلنا لهم أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل فهذا لا بأس به نعم ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والاقدام على حربهم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 والرعب بقدر ما بقدر ما حصل منه من المعصيه إن كان مشركا فهو رعب كامل وإن, وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص لأن المعاصي توجب ذل العبد و و واذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائفا من كل شر من كل شيء ولهذا يقال من الحكمة من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شيء ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد وأنهم وأنه لو, لو, لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة الله أكبر هذا وهم من الصحابة. بقيارة من الرسول عليه الصلاة والسلام معصي واحدة أو جبت الهزينة. فكيف بمعاص كثيرة كيف من يقول نعطي الجنود ترفيها بالمزامير والمعازف وربما بشيء آخر نعم أين يكون النصر ومن أين يأتي النصر وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته أبدا والله لا يستنصر الله إلا بطاعته ولهذا كان من من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأسليم في فنون الحرب لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله هذا غير ممكن لأن هؤلاء سوف يركنون إلى أي شيء إلى ما اعتادوا عليه من الله والعزم وما أشبه ذلك وأكره شيء عندهم هو الموت لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصر الله عن الله يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من من الحياة، من الحياة، ولهذا قال بعض قواد المسلمين أظن أنه قاله لرستم قائد الفرس: قال أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فرق بين هذا وهذا. الذي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرب ما يرد إلا من جاءته، والذي يحب الموت. إذا رأى أسباب الموت عقدم عليه لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجف أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة يمكن ترتعد يده حتى يسقط الصيف منها وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله على الكفار رحيما في في بني جنس من المؤمنين كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحمة بينهم نعم لا أنت الوقت الحمد لله قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه فقال لولا عفوه عنهم لستأصلهم ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جاد دين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين رحمه رحمه. هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بين أنه عافى عنهم بيانا مؤكدا بالله وقد والقسم ولكن الإشكال أن يقال كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليهم من القرح ما هو معلوم فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقون ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولس أصلهم فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها لأن العقوبة حصلت حصل منها شيء فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتين ثم ذكرهم بحالهم مقتل فرار مصعدين أي دين في الهراب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلبون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم الله. والرسول يدعوهم في, إخ في أخرىهم إلي عباد الله أنا رسول الله فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه والقول الأول أظهر لوجوه طيب فهمتم هرق من القولين أتهابكم غمًا بغم يعني غمًا مصحوبًا بغم آخر أي غمًا بعد غم والغم الأول الهزيمة والغم الثاني ما أشيع من أن نبي صلى الله عليه وسلم قتل وقيل إن نلبى هنا للبدلية أي أثابكم غما بدلا غم, بدل غم فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الأول والغم الأول هو ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الغم بفرارهم والغم الذي هو بدل عنه ما أصابهم بهذه الهزيمة والقولة المكتوبة من أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل والمؤلف رحمه الله يقول إن القول الأول أظهر ما هو أن الباء للمصاحبة أي أصابكم غم مصحوباً بغم ويدكر الوجوه نعم أحدها أن, قوله أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيهم على حكمة هذا الغم بعد الغم وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الضفر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 وليس المراد غمين اثنين خاصة بل غم متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أعلم من ذاك المؤلف خامس عغم غم الهزيمة غم الجراح غم القتل غم سماع سماع ما أن نبي صلى الله عليه وسلم قد قتل غم ظهور أعدائم على الجبل فوقه ستة, ستة. ستة. نعم غم ها غم المنصوبة اللي عندنا نب... بالغم المتتابع ها عندنا بالغم بلغ... المتتابع اي يعني لخير قصدك هنا منصوبة عندنا وليس كانه على تقيد بل أصابهم غمّا متابعا لتابع متتابعا لا ما يصلح لأن لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غمّا ها نعم الثالث أن قوله بغم من تو من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب والمعنى أثابكم غمّا متصلا بغم يعني بل أثابكم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 وتنازعهم في الأمر وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ولولا أن تدركهم بعفوه لكان أمرا آخر ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صد صدرت منهم كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس من موجبات من موجبات أي مما توجب الطباع كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة فقيض لهم ب... فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة فعلم حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين متعين لا يت أمر... مفتوح العين أمر متعين لا يتم لهم متعين يعني واجب لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة ومعرفة بالأبواب التي دخل دخل عليهم منها وربما صحة الأجسام بالعلالي ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته، وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمن منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو من ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمهل وأنه يسلمه للقتل وقد فس وقد فسر بظنهم أنما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة ولا حكمة له فيه ففسر بإنكار الحكم ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أي يتم أمر رسوله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 من بعد الغم أمنة معاسة يا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي ظن الجاهل بالله عز وجل فسر هذا الظن بأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره كقولهم لو أطعون ما قتلوا لو كانوا عند لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره مع أن الله قدره والتفسير الثاني يقول فسر أن الله لا ينصر رسوله يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الأزيمة فإنه لن تصار بعد ذلك للمسلمين وهذا بلا شك شكل سوء بالله عز وجل ذكر عبد المؤلف رتب على هذا الشيء كثير وقال في الآية الفتح في سوى الفتح المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولا عنهم وعذلهم جهنم وسائل المصير ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله ولكن إذا قال قائل إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل نقول إذا فعل المعاصي فهنا أمرا الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله لظن بما فعل الثاني ظن بالله عز وجل بأن يؤمن الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له هذا حق هذا وهذا أما أن يظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه فإن هذا من ضن السوء بالله وكم من الإنسان صار على شفاجر في نهار ثم استقام وثبت وكم من الإنسان بالعكس فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه هذا خطرا عظيم لكن نعم يظن ظن السوء باعتبار فعله هو أي أنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشرها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير نعم يضمحل يزول. يزول. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ظن, ظن ظن ظن غير لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده. بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بآدائهم ويظهرهم عليهم وأنه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليه عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق يضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء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 voi, se on minun ideani. No. Mitä se on? Mitä se on? Mitä se ولا ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وأيس من روحه كتاب خلق الأرض نعم فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه ما إحسانهم وإخلاصهم ويسوي, بينه ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل, يتركه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لا يجمع عبيده بعد موته من الثواب والعقاب في دار يجازي المحسن, المحسن فيها بإحسانه والمسيئ بإساءته ويبين لخلقه حقيقة مختلف فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء